وكذلك أنزل له آيات بيناتي وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا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 ألم تر أن الله يسجد له مَن في السماوات وَمَن في الأرضِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالجِبَالِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالجِبَالِ وَالشَّجَرِ والدواب وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعبلوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير